الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الذين يسلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى لين يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضلي إنه وفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير وعرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أنهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لَن يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نَعْنِ مِنكُمْ آيَةً تَذَكَّرُ فِيهَا مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ نَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاءِ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 أم آسيناهم كتابا فهم على بيلة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن لَئِنْ أَمْسَكُوا مَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا لفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق البكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي لكانوا من قبلهم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 لم يكسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهر يامن دبد علىكي يؤخرهم ولكي يؤخرهم الى أجل نسمى فإِذَا جَ أَجَلُون فَإِن نَض اللهََّ كََ بِبَادِهِ